لا إله إلا القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا ضراره وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل.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 فَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ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 إن الله اشترى من المؤمنين أفوسهم وأموالهم اشترى من المؤمنين أفوسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين وسهم وأموالهن بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعذن عليه حقا في التوراة وعذن عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن مَن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فَسَبِّحُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اتَّبُونَا الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ اتَّبَ بدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون, الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف. الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفرون المشركين أن يستغفرون المشركين ولو كانوا لقربا بعد ما تبين لهم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 إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 إن الله لهم ملك السماء والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله مولى وما لكم من دون ولا نصير